يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثَُّ مِنْ عَلَقَتٍثَُّ مِم مُضْضَات مُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُ بَجينَ لَكُم وَنُقُِّ فِي الْ الرْرحَامِ مَ نَشَ أِلَ أَجَلّ مسمى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 ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسَنَ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتَهُ ذَلِكَ هُوَ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ لِلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ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 كل ما اردوه ان يخرج منها من غم نعيد فيها وتذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من سائر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضامر ياتين مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة لنعام فإلهكموا إله واحد فله أسلموا 119. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم وَالْبُدَنَ جَعلناهَا لَكُم مِن شَعَ إِنِ اللَّهِ لَكُم فيِيهَا خَير فَذْكوسمَ اللهَِّ عَلَيهَا صَو فَإِذاَا وَجَبَت جنُوبهَا فَكُل مِنْهَا وَأَطعمُ الْ القانِعَ والمعتر كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ نُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلٰى مَا هداكم.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 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْكَنَّاهم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ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 فكيف كان نكير فكاين من قريتنا اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبير معطره وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أواذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 وكأي من قرية نمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهِ فَيَنَسخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ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 الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ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 ألم تعلمن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير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 تَأْتِي تعرف في تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَر يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ النار وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لَ يَخلُ قُذُ بَابَ وَلَ يجَتَ مَول وَإِ يسْلوبِهُ مُزبَاب شيءَيأََّ يَسْتَقِذُهُ مِنْ ضَعْ فَ الطالِبُ وَمَطُل مَا قَدَوا اللهَّه حََّ قَدِْ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَنْعمَ الْ المَوول وَنْعَمًَا